وكذلك المرأة لو بتليت برجل سيئ أو بحمات سيئة يظهر دينها فإن العبد الذي لا يظهر عبودية الصبر فهذا ليس بجيد فلتعلم المرأة أن البلاء ملازم لها وبلاءها في المحيط بها لنكتة وهي أن الله عز وجل جعل خارج البيت للرجال جعل للرجال الغزو والتعليم والعلم ونشر الإسلام ومقابلة المبتدعة ونحو هذا من الأعمال الشاقة التي ابتل الله فيها بني آدم كما في حديث سبرة بن الفاكه في مسند الإمام أحمد إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها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 فإذا جعلت المرأة تتسخط من زوجها ومن أخته وأمه فهذه فارره من البلاء وإذا طلقت المرأة وتزوجت رجل آخر انتقلت من بلاء إلى بلاء فبلاءها في بيتها في الغالب فلا تنفك عنه أبدا وإنما عليها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 فلا بد أن يبتليها بما تكره فإذا فرت كفرت نعمة ربها وربما كفرت وخرجت من دينها وقد صرح جماعة من أهل العلم أن من قال إن تعدد الزوجات ظلم فهو كافر مرتد فلأنها تكره شرع فهي تفر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 ولا من الشر ابتعدت لأن نبينا كان يحبها بل كان بلاؤها من نوع عجيب فجعل الله عز وجل بلاؤها من نوع قل أن يوجد وهو أنها كانت تغار من خديجة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكر خديجة جدا أمام عائشة رضي الله عنها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 ولعله يضاجعها من آخر يومه يعمد أحدكم فيجلد مرآته جلد العبد ما معنى فلعله يضاجعها كأنه يشير إلى الصبر فلو بقيت المرأة وصبرت على هذا الجلد وربما استدام عيشها فباجعها الرجل من آخر النهار يعني اعتزر لمرأته واسترضاه لكن لو جمعت المرأة حاجياتها وخرجت إلى بيت أبيها وطلبت الطلاق والفراق لو طلقت لانتقلت إلى شر قاله النبي عليه الصلاة والسلام كسر المرأة طلاقها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 فجعل مع الصبر اتقوا وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط فلو كانت المرأة تشكو من أذى أم زوجها فالله محيط بأعمال الأم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 ولا تصبر وصرعان ما تقع المشاكل بينها وبين زوجها بسبب أمه وأخيه وأخته وتطلب الطلاق والفراق وربما طلقت جزعا وهي لا تدري أن هذا السبيل شر أن هذا السبيل شر وها هي المرأة الجاهلية زوجها كنحم الجمل الغف وهي عليه صبور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 كم من امرأة يضربها, يضربها زوجها ثم يخرج فلو ذكرت في هذا الوقت عاقبة الصبر وأن معية الله معها لبقيت لكنه إذا خرجت أدركها ضعف اليقين في موعود الله عز وجل وأتاها الجزع من كل مكان فتركت البيت وخرجت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 طال الأمر وكثر دخول الرجال والنساء وصالت قصة في البلاد فالصبر أيها أحمد الناس أحمد للناس عاقبة في الدنيا والآخرة لكن الصبر كما قال أهل العلم حبس النفس عن التسخط بالمقدور وحبس اللسان عن الشكوى والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب فالصبور لا تشكو زوجها الصبر لا شكوى فيه أما المرأة إذا ضربها زوجها ثم جاءت صاحبتها فذكرت ذلك لها أو جاءت أمها فذكرت ذلك لها هذه ليست صبور فإن الصبر لا شكوى باللسان فيه هذا هو الصبر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 وثالثاً أيها الإخوة إن أمر الرجل والمرأة في البيت كأمر ولي الأمر في الدولة فهما أمران متلازمان متشابهان جدا. فمسألة الخلوج على الحاكم كمسألة نشوذ المرأة يأتي الخلل من وجوه الوجه الأول الأول أن يتصور بعض من لا عقل له إذ حرم الشرع الخروج على الحاكم الظالم الفاسق أن الشرع يقر الظلم ويرضاه ولهذا يقولون يعني أنت مسرور بالظلم ده أنت تدافع عن الرئيس السابق كان عجبك يعني مبارك هكذا يقول السفهاء والشرع لا يقر ظنما لكنه يدفع ما هو شر منه فالحاكم أيها الإخوة له طاعة في أعناقنا بوصفه حاكم كالزوج له طاعة في عنق المرأة لمجرد أنه زوج كالأب يطاع لا لأنه صالح ولكن لأنه أب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 فيدفع أعلى الشر باحتمال أدناه كما يقول للمرأة إذا ضربها الرجل لا تخرج من البيت لا يقر الشرع ضرب المرأة ولا يقر النبي جلد المرأة في الحديث السابق ولكن الخروج من عاقبة الضرب تأتي بنتائج أشر للمرأة من الصبر على هذا المر الذي تلقاه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 يقولون نشهد أن علي ولي الله في مصر السنية إن سيئات النظام السابق كله لا تقوم مقابلها هذه الخطيئة أن يرفع الإلحاد في ديارنا وأن يصبغ بصبغة رسمية في مصر هذا هو الذي نبه عليه الشرع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 إذا أخرجت المرأة سر زوجها ونشرت معايبه وفضحته بين الناس كما لو تكلم الناس بفضايح الحاكم لا يدنون إلا الشر المرأة حين تذهب إلى بيت أبيها وتكون مشاجرة بينها وبين زوجها فيسب أباها لغلبة الغضب ويسب أخاها فتذهب لتجعل الأسرة في جانبها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 ولا تستقيموا حياة الرعية إلا بأمري أن يعصوا حاكمهم في معصية الله وأن يطيعوه طاعة مطلقا في غير ذلك بالاعتراض ولو أخذ أموالهم وجلد ظهورهم وكذا الأسرة لا تستقيموا إلا بهذا إذا أمر الرجل مراته بمعصية الله أبت فإن أمرها بأي أمر أقاعت مهما كان حتى ولو كان يضربه ويصبها ويفعل الأفاعيل فضله الله لأنه زوج هذا دين الله عز وجل نقوله لا ميزة للرجال ولكن أنه دين رضيت به المرأة أو لم ترى هذا هو الإسلام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 بصوت مرتفع وتشير بيدها وربما تتركه وتنصرف كل هذا لون من ألوان الخروج لا يجوز وإنما يجب عليها الطاعة المطلقة وهذا لوع ابتلاء من الله لها لكن المرأة لا تفعل هذا تتصرف المرأة بما تحب وتهب وكذلك تفعل الرعية ذلك وذلك أيها الإخوة لو ترك الشرع هذا الباب وأجاز للرجال الخروج على ولي الأمر إذا ظلم لخرج الناس على محمد عليه الصلاة والسلام لأنه بالظلم في حياته كما في حديث سبير بن العوام قال له الرجل أن كان ابن عمتك وقال له ظلخ ويصرتي اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وكذب وأرسل النساء إليه فاطمة يقلن له إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحاف يسألنك العدل يقلن هذا لسيد العادلين محمد عليه الصلاة والصلاة وعمر قال له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 ما معنى أنه يكثر ذكر خديجة أمامها ما هذا يعني كلام خطأ لما يعني هل يكيدها خيرا أن أي امرأة في الدنيا الآن زوجها دائما يذكر امرأته الأولى أمامها دائما يذكر خديجة خديجة خديجة خديجة ستقول المرأة لا هذا ليس محسن عشق بل لو عرضت القصة عليك لقلت هذا قلت يا أخي دي ماتت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 يقسمها كلها في صبائخ خديجة تخيل قلب المرأة المحبة الغيور أمام هذا التصرف وانظر إلى كلام النبي لما غالت له وقالت ليس في الدنيا مرأة إلا خديجة لم يمسح عن عائشة عناء الغيرة لم يقروا أنت أيضا حبيبتي بل دافع عن خديجة وقالت إنها كانت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 فلو قيب الحسن العشرة رسول العشرة أي امرأة تفسه كما تحب فتظهر أحسن الناس عشرة بغير المظهر فلابد أن ينضبط الباب أيها الأخوة الرجل عليه ما حمه من حسن العشرة فإن فعل جوزي في الدنيا والآخرة وإن لم يفعل عوقب في الدنيا والآخرة وعلى المرأة الصبع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 والله عفا عفا هؤلاء يولى عليهم عادل راشد بل يولى عليهم من يسومهم سوء العذاب لأن أصحاب النبي هو الإسلام هذا هو تقدير الإسلام في قلبك ما يذكرش من المجلس إلا الشيخ فلان لما ذكرناه ومتحرق للدفع عنه ولا ينبس ببنت شفة زودا عن صحابه ولا تزرف له عين ولا ترجف له بوادر أفل لهؤلاء الناس هؤلاء يحكمون حكما رشيدا ولو كانوا يوقلون أصحاب النبي ما وقع منهم هذا توقيل الصحابة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 حسن يقول عنه عقوبة من الله وما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم إنما ترد عقوبة بالتوبة فالمرأة لتعلم أن الذي يصيبها من معاصيها فإذا أرأت حسن العشرة فلترجع إلى ربها بالاستغفار والندل وتصلح من شأن نفسها تنصلح لها الحياة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 سترتفع الأسعار بعد شهر أو بعد شهر سينقفع السولاء ماذا يفعل الناس لا يكن هم أحدهم إلا نفسه يجمع المال اشتري عامة السلع ويخزم حتى إذا لا عليه أن يجوع الناس وهذا ليس من الإسلام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 فكيف يمكن لك وأنت جشع جبان بخيل هلوع هذا أول الشر أيها الأخوة والحبل جرار وأنتم ترون البلاد والعبادة الآن فإذا رجع الناس إلى ربهم وأزالوا معاصيهم مكن الله لهم لكننا إلى اليوم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 وبالميراث السلفي الموروث باللدن النبي عليه الصلاة والسلام واخرجوا الناس إلى ميادين التحرير وإلى المظاهرات والرقص والغناء ومنوهم بالشرع القادر فنزلوا الناس إلى كل باطل وتركوا دينهم السابق كله رجعوا يحلون ما كانوا يحرمون أحلوا الانتخابات والمظاهرات والمجالس التشريعية الكفرية والمصادقة مع النصارى والرضى بالشيع ثم لم يأتي شر وجاء شر مستقيق ومع ذلك ما زالوا يتمسكون بأهدابهم ويذودون عنهم ولا يفيقون ماذا يريد هؤلاء ليس إلا السيف يقع في الأمة عقوبة على مثل هذا لا بد أن يجري هذا الوعد إذا وقع السيف في الأمة لا يرفع إذن أيها الإخوة لا نجات لنا إلا بفهم هذه الأبواب الأب والزوج والحاكم لهم قداسة إلا في معصية الله عز وجل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 ثم أشار إلى لحو هذا مع المرء يعمد وحدكم فيجلد مرته جلد العبد ثم أعله يضاجعها فأشار إلى أن هذا الجلد لا يصلح علة للطلاق فكما قال اصبري ولو جلدك جلد العبد فإذا جاءت المرء كما جاء الشيوخ ورسموا لأنفسهم طريق آخر غير طريق النبي ولم يتحملوا الظلم ولم يقدروا على الصبر فهاجت مرتهم وصالحوا الظلم الظلم الظلم وأين الصبر أين الصبر وماذا أمر النبي عند الظلم فرسموا لأنفسهم طريقا آخر يتخلصون فيهم من الظل فمضوا فيه فضاع كل شيء وبقي الظل وغدا تذكرون فلو قالت لا أبقى مع وجل يجيدني هذا كالبهائم وخرجت يعود آخر أمرها إلى شر مما هي عليه وترجع بشر حال أو تبقى بلا زوج لتعلم أن نبينا لم يكن يقر الجلد إنما كان يرشد إلى طريقة معالجته في الشرع لا يقر ظلم الحاكم ولكن يرشد الناس إلى أحسن الطرق لمعالجته سلط عليك بزنبك فاستغفر واصبر إنك إن صبرت تكون العاقبة الحميدة لك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 أسوقه أيضا للرجال فمطلوب أيضا من الرجل أن يكون صبورا على المرأة وأن يكون بال واسع وفي سيرة أسلافنا من القصص العاطر الذي هو كالندا في اليوم الصائف فقد روى ابن النحاسي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 لقد أحببتك حبا منعا النوم والقرار فأسألك بالله مقلب القلوب وأتوسل إليك به أن تتزوجني فقال والدك حي قالت نعم فلان النجار في موضع كذا وكذا فلان الخياط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 طيب هل له أن يرد المرأة بالمخادعة له أن يرد لكنه نظر بالباب آخر قال وكان أهلي يلومونني يعني ما هو وجه المصلحة في بقائع رجاء عوراء مشوهة الخلق وكانت تحبني حبا شديدا فكنت لا أخرج من البيت ارضاء لقلبها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 لأحفظ عليها ما في قلبها مني قال فهذا أرجى عمل من عندي إذ حفظت عليها ما في قلبها فانظر إلى سير الكرام كيف يفعلون فمهما بلغت امرأتك في القبح لا تكون كهذه المرأة وانظر إلى صبر الكرام والصبر كما قلت مر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 لقد أصابتني علة فضعف بصر فلما جاء وقت البناء قال لها لقد عميت ولم يفتح هذا السر لأحد حتى ماتت ظلت المرط معه هي تظنه حتى لا يرى ما عليها من القبر فنحن لا نطلب مثل هذا ولكن عشر معشار عشيره أن يصبر المرء على مثل هذا ولا يتجرأ بالكلام السيء كان سب وجه المرء أو يتكلم بالكلام الذي يدل على أنه يبغضها أو لا يستجملها أو يستقبح شكلها أو نحو هذا من الكلام بل يكون كما قال الله عز وجل وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِي أَحْسَنُ إن الشيطان ينزغ بينهم فالذي أوصي به نفسي وإخواني أن نحفظ ألسنتنا وأن نكف أيدينا عن نسائنا وأن نحسن ما استطعنا مبتغين الأجر عند الله عز وجل وأن نستغفر الله عز وجل مما مضى فالعبد إذا تاب تاب الله عليه وأوصي النساء